it نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ آيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام İ <closes> الله وبركاته الله هو الذي يصوركم في الأرحام لا اله الا هو سبحانك اللهم كتاب وأخر متشابهات أوه. أوه أوه. في قلوبهم زيغون تَتْبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَتَغَاؤُونَ فِي نَتْوَاةِ غَاؤَةٍ أَتُؤْيِلِي وما يعلم تأويده إلا الله وما يعلم تأويده لا أوي له إلا الله والراسقون في və bihi قلوبنا بعد إذ هديتنا وغبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحيد Amen. فالميعاد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متصفيق> <أنت> وأولئك هم وقود النار هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من أولهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بالنوبيب والله شديد العقاب بالذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئسا بهاد قد كان لكم آية في فئتين انتقتا فئة تقاتل في سبيل مُوحِي عَيْن وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مين لِنْ أُنْزِلِ الْأَصْحَابَ وَمَا يُؤَيِّدُ بِنَصْرِكِ كلا عبثا لاولياء الصم ييدالين ما تصب الشواتي من النساء ايوال بنينا طير مقنطر و upon اطير من الذها و في فضة و خيل ذَذِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ صدق الله العظيم